ريم نتيليفونو بغنوه وبتفجروا بيها كانت شغاله لما رد كان بقى نوساعة مستنيها قالت له أنا خرجة ينفع لبكرة نخليها من سوكات خد الفشر والداخل ده خليت فرج على فيلم كان هابا مرداش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم منها لو في مكان وما كانش هيجي في تفكرها من سوكان خاد الفشار والداخل داخل يتفرج على فيلم كان هابل مرضش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم منها لو في مكان وما كانش هيجي في تفكرها كم مرة رجعت بالليل كلمته قالت له قدق في يومها افتكرته وكلام هذا هز قلبه فرحه ونسى إنها في الأيام دي نسيته أصلا قالت له استنى يصبر عليها وانه يجي يوم من الايام انا مش ممكن احبك وانك لازم مصدقهاش من كتر ما كان بيحبها لكن طلعت قارك نعر الرف وطلع هو واقف في الصف وقتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها وقتاري الدنيا مش حلوة مش زي الأفلاق من اللي هو بيحب يخشها فتح عيني بعد ما كت مغمضة وقدي ايه كان ظالم نفسه في كل ده بس في يوم هيلقي ست ستها وهتحبه أكتر ما كان هو بيحبها بش من كتر ما كان بيحباك لكن طلعت قارك نعر الرف وطلع هو واقف في الصف وقتار الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلاق هو بيحب بيخشها